بِئْسَ مَا شَهِدُوا إِلَّا لَائِي وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما عَنْهُ عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا كحيوك وإذا جاء حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئت المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر واتقوا آ واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن مَن مَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِاللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَافًا صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا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 من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحتبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون إذ تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حذب الشيطان ألا إن حذب الشيطان هم الخاترون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عظيم لا تجلد قومي يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله يَا دُونَ مَا الْحَادَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بروح منه